يعني هر شتک بدزیم رو خصلت و انجام بدزید، بدیم شود توانی انجام بدید. و کو و قرآن خوندند، و ذکر کردند، و کو دست به دانی مصحح، و ما علاوه دلیل. هر شتک بدزیم کردند و با خصلت کردند، ریگا پدرال بی،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 allah فراش فت و علنا نهی انتقصیل. بازم به حالی خواهم هات و که خوب شوم. نشون می‌کشد که سردا بیت امومی کرد و پیشش می‌جوی باها و لاکانی کرد و دایه هات و حالا تا که گرای او با پیغمبری خاصالله علیه و سلم پیغمبری فایق رای الله عليه وسلم سلم شکیان کرد ویدو عترحتون گراین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 صحيح وصريح ماني لو مساله وانما ترجع فيه الى العاده قراته بو عاده اخرتان خو هل عرفتك حالتي تابتي خويا هو خاكي هرمطقي حالتي تابت اخوانا جاري هو مالكا دوسي خوشغري كي بو خويا اي كان تشوار روجي كان حد روجي كان كمتر اي كان زياره اخرتك بو اخرتك دغور دمنطقه خو بو منطقه كيته دغورات عاده يا فرزقان شنو ده غيرته عاده يا فرزقان خويا كم زياده في ديالي ونسنشان نكرا وكذلك الطهر بهمن شوا باكو خيريني يعني وفتره كوا عفرت لا باكو خيريني ديالي نكرا ولا اقل لك يا عندي واكثر لك يا عندي فذات العاده يعني وفتره كوام فذات العاده المتقرره عادتي ديالي هي تعمل عليها لا سدوا دشيت بزاناها موما بينج رج دكتور صريح عنها و بينج رج نجيلة سرني و رج نقدت و باقي تريح كان كوابستا بحضة ببي عدي خوي إشكت كي بوهات نجيلة سرني كي قتايبهات واجب يعني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 نابي طلاق مدرد نابي به نه به کاملا احکام متعهد خواهد بود. بله من فرضی مستحضر توانی نوش کرد توانی روز بگیرم. میرد که توانی بشه تلای طلاق مدرد و ما ایله و بله دو حکمی جوازی لعفتر طاهره. آیشک و تختسل آثار جم و تتوضع لکلی صلات. آبی بوهمون یوش خوی أي بقانك توت يعني محلي دمك بشوات جيفينك بشوات وتتوظأ لكل صلاة يعني والحائض لا تصلي ولا تصوم أفرت حائض نائب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 وراءت القصه البيضاء اسفي كيبيني اي درسه ميردكي بيتشتلاي بيش قوشوردن يعني إلا ادب خوي مشات انجا فيه خراف عندي المعلومات ترجيحيه كان قواعد ادب خوي مشات انجا ميردكي بيتشتلاي بولام شيخ الغنباني ترجيحيه وذا كان كتاب الزفاف كيزور مهم كتب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 تل رج دعي نجتن دعي تل حكم مستحاضه ولا حد لأقله لا كما كيد يعني قال أفرادك لباس رجل من علبوني باب قاين بوه أو خو يشواتني وشكان يكاو بتوانيت في حلالك شيء تلا يا روا عل دواي بيس رجبه لدواي لدواي كات انقطع عنها الدم القصة البيضاء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 di bono muna amstadan for da kyotal za seve da keifte era aw era ko taikat tinujin yalo siwachi feid fei azwal fei azwal cheyam katiga anka forla na urasi asman la adat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 تاكو كايتاكو كاسيبري همشتي بو اندازه خوې وهو اول وقت العصر يعني اخري وقت نوجني والروح سرتين يوجي عصر كايسيبري همشتي بو اندازه خوې او ايته كات يوجي عصراته تبش واخره اخر يوجي عصر كيا ما دامه الشمس بيضاء نقيه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 هلام خور لامو دياربي غاضب غاضب بالنسبه اليه بالنسبه له خور دياربي جو فيغامل خاصه بيدينا فمل اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد افتراسها ابي لرانهز بكك تاريخي لدسدكات وليره وغناكي كوتاي بيت ولم كسر لامع و خوری آدی بالمشین شرخخکان کات، سر شرخخکان سید کات، تیش کی خوری لید دنیا رونا که، مغرب نه طور، کاتی مغرب، باتیه زنی، غابت شمس و آقبل لین منها هنا و ادبر النهار منها هم. و آخره ذهاب الشفق احمر، قطعی نوری مغرب که نمانی، سورای که لباس بر آوا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 ساعات يانزين وساعات دانزين في غرفة تيبشة بخير وكاتانا تشيلون شاكدار صحيح نه الليل ليش دانزين شو نير نصف الليل شون لكي من الغروب إلى طلوع الفجر لخور عابون تأكل دركوتين فجر بكردوبه شو ناعراضكين جاري واهين ويجيشاس ساعات دنيوطابت أبي حساب أبوك لك لخور عابون تأكل طلوع الفجر أو الليل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 اگه تاریک بود، او فجر نیا. نه به نش نجیب نیم که حتی الفجر. يعني چی؟ تاریکیش ولت کرده. عقب اشکال دیاره فجر درکه. عامی و خاص دزانی فجرشیه. یعنی خنوار به نخنوار، به ملاد به اسبانیک، به فلاحیک، به چون باشکوه کبریک فلاح لساز زراعتیش ولت. که برایشون نلی مرومالاتکی صبحش 5 صبحش ساعتی بی نبو توقید نبو و توقیدی که هلا واسطه نزدیکان. چون زنی که کیکاتی نوجیبانی کیکاتی نوجی مغریبا کیکاتی پارسی و کیکاتی بربانگ سرپج زیک کرد و سر خورع آبونی کرد و که بینی که پج در کوتیتر و ازی لپاش کردنه هناآ و نوجیبانی کرد و که و بروام گی کردم کبری عامی شو آن بوی اسش اسش کبری کلودش تا وقی فلاحت که ساعتی پنی و تقویتی پنی و رادویی پنی رجل من عوام المسلمی حسی ساعتش کنار زین ساعتش چون اما نوشک علیم کد مواقعی بزنی بفیم خراب العالمین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 صاعكني وصاع. أي ترى قلت لك؟ يا, يا الصاع يعني محدد لحم وسرد. بلا ما قالوا صالك صالك صالك لا شارك فار هزار لا شارك يكتسية هزار فين صطى. تبي سر بلا دوت. لما سليز.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 Si viv 유튜�ant dans la télévision n'y a pas de trame turnés se prescilient fois que tu responds au �raw duök et j'y Kilastic Voilà c'est pes rond Cela n'est pas possible Et la fin est la sortie du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 et le peuple ne يعني déroule. cest à والتوقيت on يعني se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 والخوف والمرض ورفع الحرج and Savior and değildies and يصلون كغيرهم من غير which will slow us unlike their because they will shuffle from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 باین نیوزی تطوعي مطلقا مطلق. اینی که ابراهیم با خویده تا مزگوت و بینی عصر و مغریله مزگوت داشت و من هر وقت داشتم، با خم چند رکعاتی نیوز کدم. نیوزی به اینی کرد ولی مزگوت فرض کن کرد او دانش از دور کعد نوشد. البته من لجاتی به ذکر کامو قرآن فرم با خم چند رکعاتی نیوز. بالا ما لو كاتيا دزوجي تانذكر دواتاني نوجد دزوجي كات ذوات الاسباب بالا اتواني تحيه المزد بالا متجمع عن بين الادله كاين دليل او كراهب لو سي من المستف تطوع مطلق يعني لو جي وانا اللي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 سنت لذایع صلیها و کو عایشه و ماند گرته ولی پیامبری خاص الله علیه و سلم که دوایع صلی پیامبری الله علیه و سلم درک علیوشی سنتی کرده بودی کاتیکا تا او کاتیکا خورتیش کوتین و گری می‌برد مطلقه نه درک عتیش با سیکات لذایع صلی. والحمد لله رب العالمين